هذا الحديث عرضنا لدراسته في جلسات متعددة وانتهينا الى بيان معنى الايمان واركان الايمان ومكانه الايمان من المسلم وأن شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هي تحقق للإنسان كمال الإيمان وكمال التوحيد وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أن العمل من الإيمان وأنه جزء مكمل من أجزاء الإيمان ينقص الإيمان بنقصه ويزيد بزيادته أورد أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم عن أصحابه رضوان الله عليهم وعن التابعين وعن كثير من أئمة المسلمين كلها تؤكد. وتبين مكانة الإيمان في نفس المسلم وأنها تحمله على التقوى وتحمله على العمل الصالح وتعمل وتحمله على الإخلاص لله جل وعلا وتوقفنا في درس ماض عند هذه الآثار من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المؤمن من أهل الإيمان بمنزلتي الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما في الرأس يعني ان المؤمنين يشكلون وحدة واحدة يفرح الواحد منهم بفرح اخيه ويسر بسروره ويحزن لحزنه ويتألم لألمه هكذا ينبغي ان يكون المؤمنون علاقتهم فيما بينهم قال وفي سنمي ابي داود. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال المؤمن مراءه المؤمن المؤمن اخو المؤمن يكفه عن ضيعته ويحوطه من ورائه يعني ان المؤمن ينبغي ان يكون ردا لاخيه المؤمن وهو بمذابه المراه تنعكس صورة المؤمنين بعضهم على بعض يعني فيما يودونه من فعل الخير فإذا رأى خيرا نشره وإذا رأى سوءا كتمه ويتناصحون فيما بينهم هذا شان المؤمنين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا عليه قال وفي صحيح البخاري قال وفي صحيح البخاري عن أبي شروح الكابي رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من ذاك يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه من لا يؤمن جاره بوائقه والمراد بالبوائق يعني اذى فحري بالجاري ان يطمئن جاره ولا يؤذيه ولا ينبغي ان يصدر منه اذى لجاره مهما كان نوع الاذى سواء كان اذى سواء كان هذا الاذى أذى لسان أو أذى يد أو أذى عين أو غيرها من ضروب وأنواع الأذى فكل ذلك إن كان محرما في أصله تحريما عاما فهو في حق الجار أكثر وأكبر لأن الجار له حق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه قال وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاية اي ان المؤمن ينبغي له ان لا يقتصر على يعني عدم اذى جاره بل ينبغي ان يتتبع احواله فان كان محتاجا يعينه وان كان مريضا يعوده وان كان شائعا يطعمه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بان من اراد ان يطبخ طبيخا فليزد في مرقه ليعطي جيرانه ونهاهم ان يؤذوا جيرانهم بروائح طبخهم يعني يطبخون الطعام ويشم الجار الطعام ولكنه لا يحصل على شيء منه قال وخرج الامام احمد والترمذي من حديث سهل ابن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله قال زاد الإمام أحمد وأنكح لله فقد استكمل ايمانه يعني إذا فعل هذه الأمور مع إخوانه المؤمنين وإنما يفعلها رجاء رحمة الله ورجاء ثواب الله ورجاء عند الله وهو لا يريد بها شيئا من عرض الدنيا فإن هذا من كمال وتمام الإيمان قال وفي رواية للإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذ الجهن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله أي تشغله بذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال أن تحب, النا أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك هكذا يكمل هكذا يكمل إيمان المرء إذا أحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. يعني بأن يكون المسلم أخا للمسلم يشعر بشعوره ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويحب أن يجري الخير له ويحب أن يبتعد عن السوء وعن الشر من كانتها كان هذا شعوره تجاه إخوانه المؤمنين فهذا إن شاء الله من كمال الإيمان قال وفي رواية له وأن تقول خيرا أو تصمت أن تقول خيرا أو تصمت وهذا أيضا مما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومعنى ليصمت يعني ليسكت فانه لا موجب للكلام في السوء وللكلام في الشر وللكلام في الغيبه او في النميمه فكل هذا مما يجب على المؤمنين ان يقصروا عنه وان يصمتوا عنه واذا ارادوا ان يتكلموا فليكن كلامهم في الخير قال وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان يعني هذا استنباط استنبطه الإمام ابن رجب من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وتعمل لسانك في ذكر الله قال إن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان والله سبحانه وتعالى امرنا بذلك حيث قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فذكر الله الامر به والاكثار به والاكثار منه هذا من توفيق الله تعالى ومن كمال ايمان المؤمن قال وخرج ايضا ياهل الامام احمد من حديد عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ولا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وابغض لله فقد استحق الولايه من الله تعالى يعني صار بذلك وليا من أولياء الله والله تعالى يقول في حق اوليائه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق الولاية فقال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُ كنت سمع، فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي أسمع يسمع أس، كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإذا وإذا سألني لا أعطينه، أو وإن سألني لا وإن استعاذ بي لأعيذنا الى اخر الحديث فبين النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان علامات الايمان وعلامات الولايه لله جل وعلا هي طاعته فيما امر واجتنابه عما نهى عنه وزجعه قال وخرج من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله والله جل وعلا أشار إلى ذلك في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله نعم يعني أنه لا يسمع إلا خيرا ولا يرى إلا خيرا لا يري عينه إلا خيرا ولا يسمع إلا خيرا ولا يمشي إلا إلى خير ولا يعمل يده إلا في الخير قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني يكون محبا ومبغضا في الله وقد صارت عامة مؤاخاه الناس على امر الدنيا هكذا يتحسر المؤلف بقوله يعني إن كثيرا من الناس غابت عنهم هذه المعاني ولذلك كانت غالب محبتهم إنما هي للدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا قال خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. قال فصل وأما الإحسان لأن حديث اشتمل على بيان الإحسان حيث إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له ماذا الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه الدرجة تسمى بدرجة الإحسان يعني أن يصير فيها الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة بكثرة الإخلاص والعمل لله جل وعلا وهي درجة عليا قل من يصل إليها الوصول إليها يحتاج من العبد جهادا واجتهادا وصبرا ومصابره حتى يصل إلى هذه المرحلة فعبادته كلها لله لا يصرف منها شيئا لغيره لا رياء ولا سمعة وعبادته عندما يقوم ويؤديها يكون الإخلاص ديدنه وشعنه يؤدي العبادة كأنه يرى ربه الذي أمره بادائها ولا شك أن من لا شك أن من أدى العبادة وهو يتصور انه بين يدي ربه يقوم له ويؤدي العبادة له فان هذه المرحلة وهذه الدرجة تجعله يؤدي العبادة دون غفلة ودون انصراف ودون انشغال من الشيطان او من, من النفس وهواها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الله جل وعلا عباده المؤمنين بان يحسنوا وان يؤدوا عباداتهم باحسان سألوا عن ما هو الاحسان فكان هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك خص المؤلف للإحسان فصلا خاصا عقده ليبين معناه ومكانته ومنزلته ومن يصل إليه وكيف يصل الناس إلى هذه المرحلة قال وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع وتارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى وتارة يعني مقرونا بالعمل هكذا جاء ذكر الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم هكذا جاء الإحسان قال فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين هذه الآية مر ذكرها بنعم وكان سبب نزولها ان الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمرة كان تحريمها على سبيل التدرج انزل الله تعالى في السور المكية في سورة النحل يوم ان كان الناس في مكة وكان المسلمون في مكة ولم يكن قد أنزل الله تعالى شيئا من الحل أو من التحريم أو التكليف في مكة إلا الصلاة وكانت في السنة العاشرة من البعثة وأما قبل ذلك كان الكلام كله حول العقيدة والتوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا ويتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لكن نزلت بعض آيات فيها تلميح وفيها بيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ومما أنزل الله جل وعلا في مكة قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والرزق الحسن يتمثل في اكله وفي بيعه وشرائه وفي هذا الماح الى ان اتخاذ السكر لم يكن من الرزق الحسن ففرق الله تعالى بين الاستعمالين بين من يتخذ العنب والتمر سكرا يعني خمرا يشربه وبين من يتخذ العنب والتمر بضاعة يبيعها أو طعاما يدخره لأهله يأكلون منه كما هو شأنهم في ذلك الزمان هذا القول من الله جل وعلا لفت الظار المخلصين من المؤمنين إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن والمؤمن من دأبه ومن شانه ومن ديدنه أن يبحث عن الرزق الحسن ويترك ما ليس حسنا ولما قدموا المدينة ونزلوها وبداوا يتلقوا من الله جل وعلا الأحكام فرضت الصلاة والزكاة والصوم وبين الطعام الحلال من الحرام ونزل الامر في مسائل البيوع اراد الناس ان يعرفوا ما الحكم في الخمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حال الخمر وما الحكم في الخمر فانزل الله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهم اذا القران بين موقفا واضحا تجاه الخمر انه اسم والمؤمن من عادته ان يتجنب الاسم وقوله انه اسم يعني حكم اشد واغلم من قوله تتخذونه سكرا ورزقا حسنا ولذلك كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن شرب الخمر ولعب الميسر لأنه اسم صرح الله جل وعلا بذلك وأنزل فيه قرآن لكن كان الناس متعلقين بالخمر وقد ألفوا شربها وأصبحت عادة مستحكمة فيهم وشربها جماعة من الناس في وليمة اعدوها وبعد ان شربوا الخمر ودارت بهم الرؤوس حان وقت الصلاة فقاموا يصلون تقدم احدهم فصلى بالناس وقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون الى اخر السورة غير في معانيها وقلب معناها مع انها سورة نزلت للتوحيد ونزلت لتؤكد ان المؤمن لا يعبد ما يعبده الكافر وان الكافر لا يعبد ما يعبده المؤمن لكن الخمر لما دارت في رؤوسهم ولما خلطت عليهم الأشياء سووا بين المؤمنين والكفار يقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما نعبد ما أعبد فأنزل الله جل وعلا قوله مشددا في أمر الخمر يا أيها الذين آمنون فانزل الله سبحانه وتعالى مشددا في امر الخمر قائلا, قائلا, قائلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فامتلع كثير من الناس لأنهم لما لاحظوا أوقات الصلوات وجدوا أن الأوقات متقاربة فإن شرب أحدهم الخمر فلا يفيق إلا بعد ان يفوته وقت الصلاة وهو حريص على أن يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة ولذلك كانوا يمتنعون وامتنع كثير منهم عن شربها ما دام الله أخبر إنها اسم وما دام الله لها أن يشربها الناس ثم يصلون من بعدها إلا أن نزرا يسيرا من الناس وجد مندوحة وإمكانية في شربها ما بين صلاة العشاء والفجر على أنه لو شرب هذه شرب الخمر في هذا الوقت فإنه يمكنه أن يفيق منها قبل صلاة الفجر وبهذا يستطيع أن يصلي الفجر بعد ان يفيق من شرب الخمر فكانوا يشربونها في ذلك الوقت حتى انزل الله جل وعلا قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأق... انما الخمر والميسر وال... يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الله إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية نزلت بعد أن سال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً اللهم بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر اللهم بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر فنزلت هذه الآية وبهذا أصبحت الخمر محرمة وأصبحت من الكبائر ومن جاء أو من جيء به وقد شرب الخمر كان يقام عليه الحج بأن يجلد بين يدي الناس لشربه الخمر هذا الأمر بعد تحريم الخمر أورد تساؤلا في نفوس المؤمنين الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخمره بعد زمن وبعد فترة طويلة من بداية الرسالة وقد مات بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشربون الخمرا بل ان منهم من استشهد في المعارك وهو شارب للخمر فما حالهم وهل يعفو الله عنهم ما شربوا او انه سيعاقبهم على ذلك يوم القيامة هذا السؤال دار في نفوس المسلمين في نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانزل الله جل وعلا جوابا لهذا السؤال بقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا فنفى عنهم الجناح عن الاثم اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وبهذا عذر الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها وبيّن أنه لا جناح عليهم ومفهومه أن الجناح إنما يكون على من شربها بعد أن حرمها الله جل وعلا ومحل الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا ثم التقو أحسن فالله جل وعلا بين أنهم اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا مؤكدا على أن التقوى والإيمان بينهما تلازم فإن من آمن إيمانه يحمله على التقوى لأن من كمل إيمانه كان من المتقين ثم أخبر الله جل وعلا إن هؤلاء المؤمنين الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها كانوا قد عملوا من الأعمال الصالحات ما أوصلهم إلى مرحلة الإحسان التي هي أعلى مراحل الإيمان قال ثم اتقوا أي فبتقواهم التي كانوا يبذلونها لله جل وعلا وصلوا مرحلة الإحسان ثم اتقوا وأحسنوا ثم قال الله تعالى والله يحب المحسنين وفي هذا إشعار بأن هؤلاء الذين ماتوا على هذه الدرجة من الإيمان ومن الإخلاص الله تعالى يحبهم والله جل وعلا اذا حبهم فانه سينزلهم منازل, المح... المح... منازل المتحابين واخبر الله جل وعلا ان للمتحابين منزله عند الله عظيمه يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل ضل الا ظله واخبر الله سبحانه وتعالى انه اعد للمحسنين اجرا عظيما فهذه الايه بينت لنا ان الايمان والتقوى والعمل الصالح يبلغ صاحبها مرحله الاحسان ومن الايات التي جاء فيها ذكر الاحسان في كتاب الله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله يعني من أتقن العمل وأداه على الوجه المطلوب بأن يكون عمله صوابا وأن يكون عمله خالصا فمن اجتمع في عمله الصواب والإخلاص والاتقان كان في درجة الاحسان ومن ذلك قوله تعالى هذا ما قرنه بالايمان واما ما قرنه بالاسلام فقوله تعالى ومن ومن قوله تعالى بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه بل من اسلم وجهه لله يعني فوض امره الى الله وجعل الله سبحانه وتعالى مولاه واخلص العمل لله سبحانه وتعالى انقاد لله جل وعلا بكليته وبجميع اعماله وهو محسن فله اجره عند ربه فهذا مما جاء في كتاب الله مقرونا يعني الاحسان بالاسلام ومن ذلك قوله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى يعني استمسك بالدين الكامل اصبح مستمسكا بدين الاسلام تمسكا كاملا يعني اصبح كامل الايمان أصبح مخلصا مطيعا لله جل وعلا ولهذا يعد من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد بلغ الغاية من الإيمان وقد بلغ الكمال من الإيمان وأما ما جاء مقرونا بالتقوى وقد مر بنا في ما درسناه في هذا الحديث ان التقوى والايمان من المترادفات من الالفاظ المترادفه وان كان لكل واحد منها خصائص ومر بنا انها اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت فذكر الاحسان مع التقوى هنا كأن فيه ما يشعر بالزيادة على مرحلة الإيمان قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعلوم أن هذه المعية هي المعية الخاصة التي يبين الله فيها أن المتقين المحسنين يخصهم الله تعالى بمعيته التي تزيد على معية غيرهم ومعلوم أن المعية كما يقول أهل العلم معيتان معية عامة ومعية خاصة لعباده وللصفوة من خلقه ولذلك أشاد بالمحسنين المتقين فإن لهم عند الله جل وعلا مكانة ومنزلة خاصة قال وقد يذكر مفردا يعني الإحسان دون غيره كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا, يعني الذين أحسنوا في أعمالهم وفي طاعتهم وفي عبادتهم بمعنى أنهم أدواها كاملة متقنة ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله كتب الإحسان في في كل شيء إن الله كتب الإحسان يعني طلب منكم أن تؤدوا الأعمال كاملة تؤدوا الأعمال في صورة الإحسان في صورة الإتقان في غاية من الإتقان في غاية من الكمال فإن أداءها أمر طلبه الله جل وعلا منكم ولهذا قال فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته لأن هذا كله من الإحسان قال الله تعالى للذين أحسنوا يعني في الدنيا في أعمالهم في اعتقادهم في عبادتهم في معاملاتهم لهم الحسنى والمراد بالحسنى يعني الجنة يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يكافئ المحسنين بالجنة بل إنه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بزيادة علامة في الجنة وهذه الزيادة فسرها سلف هذه الأمة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى قال للذين أحسن الحسن وزيادة كما قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمراد بها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وإنما وصف الله المستوجبين لهذه الزيادة بالحسنى والحسنى هي الاحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن كنت ممن يقيم عبادته لله في درجة الحسنى. بحيث يتصور انه يرى الله. وبحيث لا يفارقه مراقبة الله جل وعلا له. وبحيث لا يغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى يراه إن لم يكن هو يتخيل ذلك فإن من كان هذا تعبده لله الله سبحانه وتعالى يمن عليه في الجنة بأن يمكنه من رؤيته سبحانه وتعالى فكما أنه حرص في الدنيا على أن يقيم العبادة تحت شعار أن يرى الله جل وعلا أو أن يراه الله سبحانه وتعالى فإن الله يحقق له هذه الرؤيا يوم القيامة ولذلك يخصهم بهذه الزيادة يدل على ذلك أنه من كفر بالله وجحد وأن من لم يؤمن بالله ويعتقد فإنه يعاقبه الله جل وعلا يوم القيامة بأن يحجبه فلا يرى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنهم حجبوا عبادتهم في الدنيا عن الله وصرفوها لغيره فاستوجبوا أن يحجب الله أو أن يحجبهم الله عن رؤيته التي ينعم بها المؤمنون والتي هي محل نعمة ومحل تنعم ومحل تلذذ لذلك يحرم منها الكفار قال وقد يذكر مفردا كقوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفسير الزياده بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن الاحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة ولا شك إن الإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة هذا هو مذهب سلف هذه الأمة مذهب السلف وأهل السنة من هذه الأمة، وأما من خالف في ذلك وأنكر هذه الرؤيا، فإنهم خالفوا النصوص التي جاءت تبين هذا الأمر والتي جاءت تبشر المؤمنين بأنهم يرون ربهم في الآخرة. قال وعكس هذا ما أخبر ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الراني على قلوبهم كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك الحجب عن رؤيته في الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث قال يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم كما جاء في رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن تخشى الله كأنك تراه ويوجب أيضا النصح في العبادة لأن من عبد الله وقد استشعر رؤيته فإنه سيعبده مخلصا له الدين يعبده بإخلاص ويعبده بمحبة ويعبده بحضور ولا شك أن هذا هو أكمله وجوه العبادة قال يجب المصحى في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها ولقد وصل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحواص عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله هاك أني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني ومن عبد الله سبحانه وتعالى على هاتين الحالتين الحالة الأولى أو الثانية لا شك أنه سيكون في عمله إخلاصا ويكون في عمله كمال ويكون في عمله جد ويكون في عمله تحري للحق قال وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله, الله, الله كأنك تراه قال الحديث خرجه النسائي وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه تنبيه لابن عمر وفيه تحسيس له بالمطلوب لأن الأخذ ببعض الجسد خصوصا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإن من فعل معه النبي ذلك سيتنبه وسيستشعر ما قاله عليه الصلاة والسلام قال ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعة وموقوفة كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال وخرج الطبراني بن حليل بن حليل أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث وجعله موجزا يعني مختصرا فقال صل صلاة مودع فانك ان كنت ترى ان كنت لا تراه فانه يراك وهذا الحديث فيه بيان لدرجة الاحسان قال وفي حديث حارثه المشهور وقدروا من وجوه مرسله